وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي يتصففه معكم محمد ولاء الدين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 توقفنا أمس يا عم والامام لا يزال يشرح المسألة الثالثة من مسائل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي صدق الله العظيم صدق الله العظيم أخبرني يا ولدي بما قاله الإمام في ذلك كان آخر ما قاله الإمام إن من صحح نهي عمر عن التمتع زعم أنه إنما نهى عنه لينتجع البيت مرتين أو أكثر في العام حتى تكثر عمارته بكثرة الزوار له في غير الموسم وأراد إدخال الرفق على أهل الحرم بدخول الناس تحقيقا لدعوة إبراهيم في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم صدق الله العظيم ثم أورد الإمام قول آخرين إنما نهى عنها لأنه رأى الناس مالوا إلى التمتع لخفته فخشى أن يضيع الإفراد والقران وهما سنتان للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وفتح الله عليك يا بني هيا إذن إلى كتابنا الجامع لأحكام القرآن وإمامنا القرطبي والآن يا إخواني نذكر ما احتج به أحمد في اختياره التمتع بقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الأئمة وقال آخرون القران أفضل منهم أبو حنيفة والثوري وبه قال المزني حيث قال لأنه يكون مؤديا للفرقين جميعا وهو قول إسحاق قال إسحاق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا وهو قول علي بن أبي طالب واحتج من استحب القران وفضله بمرأوه البخاري عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أكان الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجه وروى الترمذي عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحجه قال الترمذي حديث حسن وصحيح وقال أبو عمر والإفراد إن شاء الله أفضل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مفردا فلذلك قلنا إنه أفضل لأن الآثار أصح عنه في إفراده صلى الله عليه وسلم ولأن الإفراد أكثر عملا ثم العمرة عمل آخر وذلك كله طاعة والأكثر منها أفضل وقال محاس المفرد أكثر تعبا من المتمتع لإقامته على الإحرام وذلك أعظم لتوابه والوجه في اتفاق الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بالتمتع والقران جاز أن يقال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرا كما قال عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم ونادى فرعون في قومه صدق الله العظيم وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجمنا ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما امر بالرجم الاظهر في حجته عليه الصلاه والسلام القران وانه كان قارنا لحديث عمر وانس المذكورين وفي صحيح مسلم عن بكر عن انس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمره معا قال بكر فحدثت بذلك ابن عمر فقال لبى بالحج وحده فلقيت أنسا رضي الله عنه فحدثته بقول ابن عمر فقال أنس ما تعدوننا إلا صبيانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجة وفي صحيح مسلم أيضا عن ابن عباس قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم قال بعض أهل العلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا وإذا كان قارنا فقد حج واعتمر واتفقت الأحاديث وقال النحاس ومن أحسن ما قيل في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمره فقال من رآه تمتع ثم أهل بحجه، فقال من راه أفرد ثم قال لبيك بحجة وعمره فقال من سمعه قرن فاتفقت الاحاديث والدليل على هذا أنه لم يروي أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفردت الحج ولا تمتعت وصح عنه أنه قال قرنت كما رواه النسائي عن علي أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي كيف صنعت قلت أهللت بإهلالك قال فاني سقت الهدي وقرنت قال وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه لو استقبلت من أمري كما استدبرت لفعلت كما فعلتم ولكني سقت الهدي وقرنت وثبت عن حفصة قالت قلت يا رسول الله ما بال الناس قد حلوا من عمرتهم ولم تحل الأمر قال إني لبدت رأسي وسقت هدي فلا أحل حتى انحر وهذا يبين أنه كان قارنا لأنه لو كان متمتعا أو مفردا لم يمتنع من نحر الهدي ما ذكره النحاس أنه لم يروي أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفردت الحج فقد تقدم من رواية عائشة أنه قال وأما أنا فأهل بالحج وهذا معناه فأنا أفرد الحج إلا أنه يحتمل أن يكون قد أحرم بالعمرة ثم قال فأنا اهل بالحج ومما يبين هذا ما رواه مسلم عن ابن عمر وفيه بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج فلم يبق في قوله فأنا اهل بالحج دليل على الإفراد وبقي قوله عليه الصلاة والسلام فإني قرنت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 سبحان الله المسألة الرابعة وإذا مضى القول في الإفراد والتمتع والقران وأن كل ذلك جائز بإجماع فالتمتع بالعمرة إلى الحج عند العلماء على أربعة أوجه منها وجه واحد مجتمع عليه والثلاثة مختلف فيها فأما الوجه المجتمع عليه فهو التمتع المراد بقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيصر من الهدي وذلك ان يحرم الرجل بعمرة في اشهر الحج على ما يأتي بيانها وان يكون من اهل الافاق وقدم مكة ففرغ منها ثم اقام حلالا بمكة الى ان انشا الحج منها في عامه ذلك قبل رجوعه إلى بلده أو قبل خروجه إلى ميقات أهل ناحيته فإذا فعل ذلك كان متمتعا وعليه ما أوجب الله على المتمتع وذلك ما استيصر من الهدي يذبحه ويعطيه لمساكين بمنن أو بمكة فإن لم يجد صام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى بلده على ما سوف يأتي وليس له صيام يوم النحر بإجماع من المسلمين واختلف في صيام أيام التشريق على ما سيأتي فهذا إجماع من أهل العلم قديما وحديثا في المتعة ورابطها ثمانية شروط الأول أن يجمع بين الحج والعمرة الثاني في سفر واحد الثالث في عام واحد الرابع في أشهر الحج الخامس تقديم العمرة السادس ألا يمزجها بل يكون إحرام الحج بعد الفراغ من العمرة السابع أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد الثامن أن يكون من غير أهل مكة وتأمل هذه الشروط فيما وصفنا من حكم التمتع تجدها والوجه الثاني من وجوه التمتع بالعمرة إلى الحج القران وهو أن يجمع بينهما في إحرام واحد فيهل بهما جميعا في أشهر الحج أو غيرها يقول لبيك بحجة وعمرة معا فإذا قدم مكة طاف لحجته وعمرته طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا عندما من رأى ذلك وهم مالك والشافعي وأصحابهما وإسحاق وأبو ثور وهو مذهب عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعطاء بن أبي رباح والحسن ومجاهد وطاووس، وذلك لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة الى اخر الحديث وفيه واما الذين جمعوا بين الحج والعمره فانما طافوا طوافا واحدا اخرجه البخاري هذه الشروط انما اشار اليها الامام يا عم في التمتع هل يعني الاخلال بشرط واحد منها ان تنتفي عن المرء صفة التمتع نعم يا بني. ولقد فصلها الإمام كما سمعت فلم يعد لأحد ممن سمعه عذر في الجهل بها بكل تأكيد يا عم ولكن لي سؤال واحد أرجو أن يتسع صدرك له قل يا عبد الواحد فصدري يتسع لكل ما يتصل بالعلم يا ولدي أعرف هذا يا عم وسؤالي هو لماذا سمي التمتع تمتعا لقد سمي تمتعا يا ولدي للانتفاع بأداء النسوكين في أشهر الحج في عام واحد من غير أن يرجع إلى بلده ولأن المتمتع يتمتع بعد التحلل من إحرامه بما يتمتع به غير المحرم من لبس الثياب والطيب وغير ذلك لا حرمان الله من علمك وفضلك يا عم وحفظك الله يا ولدي وزادك حبا في العلم